ذاا ان نفقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا الكذابون وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا تَقِينًا مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا لا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا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 يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت